أمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين ما زلنا في مجالس الموطع للإمام أبي عبد الله مالك بن عنس عنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني إمام دار الهجرة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وكنا قد توقفنا في حديث عائشة رضي الله عنه وحدثني اقرأ حديث عطاء بن يسار فيما أظن لا حديث عائشة ما يعرفنا من الغلس هذه فرغنا منه والآن لا الذي بعد وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أيضا هذا شرحناه ولا ما شرحنا طيب اقرأه <تصفيق> مرة اخرى حتى نتكلم على باقي الحمد لله والسرعة والسلام لله على رسول الله على آله وككير وعلى أما بعد وعلى رحمه الله وقباره وتعالى وخذتني عمالي من الناس مولا أبو الله أن أمره المرطابي فتل إله عمالي من إن أهم أنكم عند الصلاة فمن حفظك وحفظ عليها حفظ الله دينه حفظ دينه حفظ دينه تبهي القرآن من وهو لما سوى لا ثم تكفى من الظهر إذا كان الشريف الزراع إلى أن يكون رجل أحيث المسر والعور والعصر والشمس مرتفعة بيضاء مقية قبل ما يشير الراكي والسخين أو ثلاثة قبل غبوب الشمس والمغرب إلى غارب الشمس والإساءة إلى غارب الشفح إلى دمث الليل فمن نام فلا نامت غير فمن نام فلا نامت غير فمن نام فلا نامت هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله والمراد بالعمال يعني الأمراء على الأمصار قال في كتابه إلى, إلى عماله أن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وعمر رضي الله عنه له خطابات مشهورة منها خطابه إلى أبي موسى في القضاء وله خطاب إلى العمال والأمراء كهذا الخطاب وكلام عمر رضي الله عنه أشبه بكلام النبوة لأنه كأنه يخرج من مشكات واحد وكيف لا وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن أهم عندكم إن أهم أمركم إن أهم أمركم عندي الصلاة إن أهم أمركم أهم اسم إن وأمركم خبرها ولذلك جاء مرفوعا في كلام عمر إن أهم أمركم عندي الصلاة هذا يدل على أن عمر أهم أموره التي يصوص بها الولاة والأمراء الصلاة فمن من ال الحكام يكتب إلى عماله أن أهم أمركم عندي أن أهم أمركم عندي الصلاة هذا لا يوصي بذلك إلا أهل العلم والفضل ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعسابه والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا كان يوصي بالصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه وأوصى بها في حديث خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيام الحديث المشهور فيوخذ من ذلك عناية الأمراء بأمر الصلاة وإقامتها والوصية بها بل والقتال عليها النبي كان إذا أغار على بلد تسمع الأذان فإن سمع الأذان كف عنه لأنهم مسلمون وإذا لم يسمع الأذان أغار عليه لأنه في الظاهر أنهم كفار ثم قال من حفظ من حفظها فقد حفظ دين الله أكبر من حفظ على الصلاة حفظ دين نريد أن نتعرف كيف يحافظ المسلم على الصلاة قال العلمة ابن قيم يحافظ عليها بأمور ثلاثة أن يؤديها على الصفر التي أدىها عليها رسول الله وأن يؤديها في أوقاتها في بيوت الله أن يؤديها على أي شيء على الصفر التي أدىها عليها رسول الله صلوا كما رأيتموني وصل وأن يؤديها في أوقاتها ثالث أن يؤديها في بيوت الله أما الأمر الأول فكل يقدر عليه أن يؤدي الصلاة على الهيئة التي كان عليها رسول الله وأما أداؤها في الجماعة فهذا إنما يجب على الذكر دون الأنتاء وعلى العاجز وعلى الباء وعلى العاقل دون المجنون وعلى القادر دون العاجز إذا كان إنسان عاجز مريض لا يستطيع أن يصلي في جماع يصلي في بيت فيلزمه أن يصلي الصلاة على الصفة الشرعية وأن يصليها في أوقاتها لا يؤخر الصلاة عن وقته ومن كان قادرا صحيح البدن فإنه يلزمه أمر آخر وهو أن يؤديها في بيوت الله من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن يعني في المسايد وإن, وإن الله وإن الله قد شرع لنبيكم سنة الهدى وإنهن من سننه الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة بيكم لضللتم او قال الكفرتم الحديث ثم قال ومن ضيع ضيعها في اي شيء اما في وقتها او في المسجد او ضيعها من, من جهة هيئتها وصفتها الشرعية بعض الناس يصلة وفي ناس تحتار فيهم ذاته وقع يصلوا ولا بقع يصلوا عادي مشكلة هذه سرقة اختلاس يختلزه الشيطان من صلاة العبد اللي بيسوي كده ده اختلاس يختلزه الشيطان من صلاة العبد لكن في واحدين عديد كده وبعين الإمام وبعين الشباب ويدير رأسه هكذا كالمروحة هذا ليس لو صلاة تعاين فجنه انت اليوم كله تعاين ما كفاك خلا كفاك انك من الصباح الى المساء ونظرك يطيش في الحلال والحرام خلاص انت بين يدي الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل في الصلاة فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجي يعني الآن إذا كان الإنسان في حضرة القاضي قاضي المحكمة هل يمكن أن يتشاغل بغير ما أتى له لا يمكن فكيف وأنت في حضرة رب الأرض والسماوات ومن ضيعها يعني الصلاة إما من جهة الوقت أو من جهة الصفة الشرعية أو من جهة أدائها في البيوت في بيوت الله فهو لما سواها أضيع وكان عمر رضي الله عنه يعظم أمر الصلاة تعظيما كما جاء في وصيته وأول خطبة خطب عمر في خلافته وبيّن فيها برنامج حكومته كما يقول السياسيون أول تعيين في دولة عمر كان بعد الصلاة صلى فأشار على رجل فقال هكذا دعاه فقالوا يوصيه فاجتمع الناس عليه فقال إليكم عني قال فحادثه وسارره قال فسألنا عبد الرحمن بن عوه فقال ما شأن هذا الرجل ليس من علية القوم وليس من كبار الصحابة بماذا يناديه عمر فشنه زو العاد قال جعله على البحرين والي على مين على البحرين وليه بس كده؟ قالوا ماذا غرك منه يا أمير المؤمنين فزولت زول عادي معنا ما عنده أي مميزات لا شهادة, لا دكتوراه لا ماجستير, لا قال رأيته يخشع في الصلاة الله أكبر طيب. فقلت ما كان ما كان لهذا الرجل أن يصلح ما بينه وما بين الله في صلاته ويفسد ما بينه وبين عباد الله يعني الخشوع في الظائر يدل على خشوع إيش؟ الباطل وخشوع الباطل يدل على الإيمان والإيمان وصف لا بد منه في الإمارة والولاية بخلاف الناس بعين المظاهر هذا لا قيمة لا جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون هذا فيكم قال هذا حري إذا سأل أن يعطى وإذا دعى أن تجاب دعوته وإذا استنكح أن ينكح ضراج ما سهل عرفت ما سهل كيف جلا بيته نظيفة وعر هذا بالنسبة للظاهر فجاء رجل آخر فقال ماذا تعدون هذا فيكم فقال هذا حري به إذا دعا أن لا تجاب دعوه وإذا سعل لا يعطى وإذا استنكح أن لا ينكح قال إن هذا أفضل من ملع الأرض من ذاك نعم اقرأ الحديث ال... بين عمر رضي الله عنه مواقية الصلاة والله الحمد هي ظاهرة ليس بها خفاؤ قال وحسن من عماله عن عمده عن, عن أبيه عن عرم القطار فدد إلى أبي موسى أن صل الضر إلى ذاقة الشمس والعطرة والشمس فإطارات نقية قبل أن أدخلها صفة والنظر إلى غربة الشمس وأخبر الرجاء ما لم تنم والظل الصفحة والذيوم الآذية المشريقة وقع فيها بزغتين وزغتين من المفصل نعم أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي الجليل وكان عاملا لعمر رضي الله عنه وأرضاه قال له أن صلي الظهر إذا زاقت الشمس زاقت بمعنى مالت وهذا فيه بيان عمر رضي الله عنه لوقت الصلاة الظهر وأن الظهر وقتها يبدأ من حين زوال الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغرب قال والعصر والشمس بيضاء نقية والعصر لماذا جاءت منصوبة جاءت منصوبة بفعل ها يدل عليه العطف يعني قال صل الظهر حين تزوق الشف. وبعدين قال له والعصر يعني وصل العصر فالعصر مفعول به لفعل محذوف دل عليه العطف لأن العطف على نية التكرار العامل يعني صل العصر والشمس بيضاء نقية الشمس نعرف مبتدى والواو الذي قبلها واو الحال وبيضاء خبر المبتدى شمس بيضاء الخبر بيضاء ونقية ايضا خبر بعد خبر بيضاء نقية والجملة المبتدئة والخبر في محل نصب الحال والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة يعني دائما وقت العصر من حين أن يصير ظل كل شيء مثليه إلى يعني من آخر وقت الظهور إلى أن تصفر الشمس وبعد صرار الشمس فهذا الوقت وقت للضرورة وينتهي بذلك وقت الاختيار فالإنسان يصلي العصر في أول وقتها قبل أن تصفر الشمس ويبقى وقتها إلى غروب الشمس لكن الوقت الأفضل هو الوقت الأول بالنسبة للعصر وأما الصلاة بعد الإصفرار فهي صلاة المنافقين عافانا الله وإياكم والمغرب يعني أيضا مغرب اسم منصوب بفعل محذوف تقديره وصل المغرب إذا غربت الشمس وأخر العشاء ما لم تنم يعني المغرب تصلى بمجرد غروب الشمس ولا تؤخر بعد ذلك والعصر تصلى قبل اصفرار الشمس والظهر تصلى بعد زوال الشمس وأما العشاء فتارة وتارة النبي كان عليه الصلاة والسلام إذا شاف الناس اجتمعوا صلىها في أول الوقت وإذا رأىهم أبطأوا وتأخروا في حلب غنمهم ودوابهم إذ أخروا لأنه كانوا أهل زرع وضرع فإما يجوا من الزراع متأخرين أو من الحلب والصرير وكده فإذا رأىهم أبطأوا أخرها بهم وإذا رأىهم استعجلوا صلى بهم لكن الأفضل في العشاء أن تؤخر ما لم يخشى الإمام النوم ومر من المرات النبي عليه الصلاة والسلام جاء جماعة من الصحابة فجاءوا المسجد وجلسوا حتى ناموا فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد نامت النساء والأطفال والشيوخ الشيوخ في الجامع ناموا والأطفال والنساء في البيوت ناموا فإذا رجع الرجال إلى البيوت لم يجدوا عشاء المعنى كده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال هيا يا بلال فأذن وصل به. الشاهد الناس طبعا ما عندها وقت لا من تنوم في الجامع ولا تأخذ لها فترة ولو يعني تتجاوز نصف ساعة لأنهم لما يكونوا في المسجد يكونوا كأنهم في شدة ومشق الزول من خشة صلى ركعتين يعين الساعة كأنه على الرمضاء وكأنه على نار توقد من تحت هذا كل خطأ سبح الله, الله طيب ثم قال وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة يعني صلي الصبح بغلس يعني في الظلمة قبل أن تزول هذه النجوم ولا شك أن النجوم لا تزول بالكلية إلا بعد أن يسفر جدا إذا حصل إسفار خلاص النجوم تروح النبي قال له وصلي الصبح الصبح والنجوم بادية مشتبكة ومتى تكون مشتبكة إذا كان من الظلمة شيء قال وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل وقرأ فيها يعني في شنه في الفجر والسنة تطويل صلاة الفجر ثم تليها الظهر ثم تليها العصر ثم تليها العشاء ثم تليها المغرب الناس الآن أغلب الأئمة لا يطويلون لا الصبح ولا الظهر ليش؟ لأن الأئمة متحكمين فيهم لجان في المساجد هؤلاء لا يمكنونهم من إقامة سنة القراء نقول لهم يا جماعة نقرأ عشرين آية وثلاثين في الصبع نقولوا عشر بس الركعة الأولى وعشر في الثانية أي مخالفة لكلامنا دا نشيلك نجيب إمامته فمسكين خلاص مجبوط يصلي بحسب ما أراد هؤلاء ابو هريرة قال كان النبي يصلي الظهر فيطيل في الركعتين الاوليين قدر ما يسير الراكب فارسف واحيانا كان يصلي الظهر فيذهب الرجل الى البقيء فيقضي حاجته ثم يأتي فيتوضع ويدركم في الركعة الاولى فرسخ مسافة المقصود أنه يتأخر عليه الصلاة والسلام والناس ده لهم النبي دي الأصحابه يقول لك دي الأصحابة وانتم منهم يقول لك نحن نسمنا في الدنيا هذه هي لا في عذر الناس يقول لك في ناس مرضانين وفي ناس عيانين وفي ذلك المرضان يأتي سوق, سوق ليبيا نزل صحا لكن أعزار واهية ربما لا تكون لأهليش البيوت أصول عيان قاعد في البيت مع في بعض المسايد قد يكون هناك مرضى يراء الإمام حالهم لكن هذا العذر قائم في أي مكان أي إنسان إذا أطال الإمام القراءة قال فينا المريض وفينا وفينا اقرأ ثلاثة ثلاثة وأن صدت إشاءة ماذا إنك عرق بمجلس الدين فإن أخرت فإلى شهر الدين ولا تقل منها الراثلين هذا أيضا خطاب كتبه عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى أن صلي العصر والشمس بيضاه نقية وهذا فيه ما سبق وأن الصلاة صلاة العصر أفضل ما تكون في أول وقتها ويصلي العشاء ما, بين ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل لكذا قال العلماء آخر وقت العشاء إلى نصف الليل ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد ذلك هذا هو الصحيح وقيل يمتد وقتها كما هو المشهور من مذهب مالك إلى قبيل طلوع الفجر لكن الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث والآثار ومنها هذا الأثر الذي رواه مالك في الموطة أن الصبح أن العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل الساعة 12 الصلة صلة والماء صلى الوقت فاته أما لصليها ساعة 3 و2 هذا صلها مع الصبح تماما ولذلك قال فإن أخرت فإلى شطر الليل بس ولا تكن من الغافلين لأنك إن أخرت عن شطر الليل كنت من الغافلين اقرأ قال رحفظين الأخار من أعجزين الجيال صحيح الله بن رابن مولا بن خلها روه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابع وعلى رجلة عمق الصلاة فقال أبو ربيل الزباح أنا أخيرك صل الصغر إذا كان ظلك من والعصر إذا كان ظلك مثليك والنارب إلى رابس الشمس والتشار ما بينك وبالسلس الكريم وصل الصغر بعضش يعني ما ألس نعم أيضا هذا الحديث يرويه مالك عن عبد الله بن رافع مولى أبي أمي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم نساء الرسول كان عندهم موالي عطاء بن رباح عطاء بن يسار كان مي مولى ميمونة و عبد الله بن رافع كان مولى أمي سلمة والحسن البصري أيضا سأل أبو هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك إذا كان ظلك قدرك وبتالظهر خش حتى لو ما دارت تقيد بالساعات ولا بالمواقية التي تأتي من قبل الدولة شوف طولك كم وظلك كم بيقى قدر طولك الظهر جاه والعصر تدخل إذا صار ذلك مثليك وأما العشاء أما المغرب إذا غربت الشمس ودي وقتها ظاهر والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وإن كان ولابد من التأخير فإلى شطر الليل طبعا لزول الفاتة في جماعة وأما لو في جماعة فإنك ليس لك أن تؤخرها لأن صلاة الجماعة واجبة وصل الصبح بغبش غبش يعني بغلس والغلس يعني الظلمة يعني صل الصبح في أول وقتها لكن بعض الناس يبالغ فربما صلى بليل بعض الناس الوقت ما ينضبط عندهم يصل يقروا يطيل القراءة ويقروا يمشوا بعد حتى الوقت يطلع يدوك فهذا أيضا ايش خطأ لكن لو الدولة عملت ترتيب وعملت مواقيت للصلاة فالمسلم يلتزم بذلك ويجعل العهد على الدولة والله سبحانه وتعالى لا يكلف الله والله لا يكلف عبدا إلا ما في وسعه لأن الدنيا كهارب وإضاءات وما تقدر تعرف صلاة الفجر واحد قال لنا طلعت في العمارة وعينك إذا لقيت الوقت ما طلع في المدن الكبيرة مع وجود هذه الإضاءة الكبيرة ما تستطيع أن تستجلي إيش الصوت إلا إذا خرجت البادية مثلا المرخيات واللوين حتى بعيدة ومن بعيدة عينت في حتى عالية لا بس. لكن جوا المدينة ما فتجعل العهد على منه على أهل الاختصاص زي ما قاعد يفطرون ويصومون برضو الصلاة زي فريضة الصيام فريضة والصلاة فريضة كله خليه عليهم لكن تقول لا زي ما يقوله كثير من الناس أول ما يعلن الصيام يقول لك لا نحن نسل رؤية رؤية وين؟ يقول لك نحن إلا نشوف بران طيب ما شفت كلكم قل لك كان نظرك ضعيف يعني ما حدث صوم أصلا صوموا لرؤيته معناها صوموا لرؤية بعضكم بعض مش معنى إلا زول يشوفوا براهم الحديث ذات داع الفهم صوموا لرؤيته يعني فليصم بعضكم برؤيته وبعضكم بشهادة من رأى خلاص النبي عليه الصلاة والسلام جاه عبد الله بن عمر فقال يا رسول الله إني رأيت الهلال قال فصامه وعمر الناس بصيام وقال زل شاف معاي ما أنا براي الشفتك النبي صوم الناس كلهم فمن الجهل أن يقول الإنسان والله لا أصوم بالراديو إلا أن أراه بعيني الراديو ذي جاب خبر منه جاب خبر الناس اللي شافه واضح هذا وبالله التوفيق وصل لهم وسلم على محمد ونحن قدمنا من سفر وأحببنا أن لا نتغيب عنكم وحضرنا نقم التعب فاعفوا لينا الليلة ونجعلها ونجعلها كذا بلا سؤال فنصرف على طول أزاكم